بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعفبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين